بسم الله الرحمن الرحيم الحميم والكتاب المبين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 رسلنا او تهدي العم او تهدي ومن كان في نذهب منهم انتقمون او نري انك الذي وعدناهم فإنا عليهم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 من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما أسفون منهم فأغرقناهم أجمعين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 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ الْأَحْزَابُ من بينهم للذين ظَلَمُوا مِن عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هَلْ إلا السَّاعَةَ أن mm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 ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يَا يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون